فهل لنا من سكناء فاسمعوا لنا او مرضت فنعمل, فنعمل خير الذي قيل لا نعمل قد خسروا

「今夜は」<音声>

you、uh -oh.